بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الم... المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا مهودا لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان نا عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في وفي الأرض مرتين، ولا تعلم علوا كبيرا، فإذا جاء وعدنا.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 فإذا جاء وعد الآخرة ليوجواكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما وعلى تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين قصيرا ان هذا القران يهدي للذين هم اقوهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون آخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فبحونا آية وجعل ما يتنمّر بصورة لتبتوا فضلاً من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء الفصل له تفصيل وكل إنسان ألزم طائره في عروقه وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج لهم يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إقرأ كتابك كفى بنفسك ليوم عليك حساب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ظل فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْهَا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِثْرَةً أُخْرَى. وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَهُ. وَإِلَى أَرْدَنَا أَنْ أهلك ضريت أمرنا مترفها ففسقوا فيها أمرنا مترفها ففسقوا فيها فحط عليها القول فدمى أتدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفاد ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سعرهم مشهورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محفورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجا وَالْآخِرَةُ أكْبَرُ دَرَجَاتِهِ وَأكْبَرُ تَفْضِيلَهَا لَا تَجْعَلْ مَعَ الله إلها آخر فتقعد إِلَّا أَنْ أَخَافَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُونًا وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَ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 وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه بضغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا من سورة ولا تجعل يدك مخلولة إلى ربك ولا تنسوا كل البصب تقرد من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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إن لا نحن نرزقهم وهيكم إن قتلو كان خطأ كبيرا ولا تقربوا السنا إنو ك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 أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تقويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كله لا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 إن ممدوحا مدح أفأصفق ربكم بالبنين؟ أفأصفق ربكم بالبنين؟ واتخذ من الملائكة إنساً إنماكم لا تقولون قولاً عظيماً ونقد صفقنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدون إلا نفوراً قل لو كان معه آلهة كما يقولون إِلَّا الَّذِينَ تَغْوَوا إِلَى ذِلَّ عَرْشِ سَبِيلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوٌّ كَبِيرٌ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيه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 وَقَرَأَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَلَ أَجْبَارِهِمْ نُفَرَى نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءٍ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّكَ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا طَلَبُوا لك الْأَمْثَالَ فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَركُمْ أَوَّلَ مرة فَسَيَرَى الْمُغْرِضُونَ إِلَيْكَ مُوسًا وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنَمُونَ إِلَّا بِالَّذِينَ اسْتُمِنَ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم أي شيء يرحمكم أو أي شيء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والارض ولقد خضلنا بعض على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعنتم من دونه فلا يملكون كشف الطر عنكم ولا تحويلها أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو عذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا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 يتسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبراهيم قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ الطِّينَ قَالَ أَرَأَيْتَ كَهَذَا الَّذِي كَذَّنْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخْتَرْتَنِي إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَذْرِيَتَهُ إلا قَلِيلًا قَالَ ذَهَبْ فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَهِمْ نَجَنَّ وَجَزَاؤُكُمْ جَزَاءً واستفسز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا قرورا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 يُرسل عليكم قاصفاً فيُرسل عليكم قاصفاً من الريح فيُبرّككم بما كفّرتم ثم لا تجد لكم علينا بي تبيعة ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثيرٍ تظلينا يوم ندرك كل اناس بهمامهم فمن اوتي أول كتابهم ولا يظلمون كان في آبتي أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سديلا وإن كذل يفتنك عن الذي أوحينا إليك لتفسر علينا غيره وإذا لنتخذك خليلا ولولا أن ثبتنا كربك إنت تركن إليم شيئا قليلا إذا إلَهَدْنَاكَ ضعفَ الحياة وَضعفَ الْمَماتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ علينا نَصِيراً وَإِن كَانُوا لَيَستفِزُونَكَ مِنَ الْأَرضِ لِيُخرِجُوكَ مِنَهَا وَهِذَا الَّذِي البَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَليلاً سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحويلاً أَغْمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ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 واخرجني مخرج صدق وقم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهنقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ولها بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كله يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو اهدا سبيلا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 على أن يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ولو كان بعضهم ببعض ضيّرًا ولقد صلّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثلاً فما أكثر الناس إلا كفّورًا ولقد صلّفنا للناس في هذا القرآن من فَلِمَ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَنَّكَ لن حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ وَخَلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا مقرر قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل لَنَسْنَعَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ بِمَلَكٍ رَّسُولٍ قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خذت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا عظاما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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لاَ ظَنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاَءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَصَائِرَ وإني لا ظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستخزهم من الأرض فأهرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد نَتِيجْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نزل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ أَنذِرُ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يخرعون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا نمفرون ويخرعون للأذقان يبكون ويخرعون للأذقان يبكون دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهب بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولن يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا